وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أنا عايزك تقول تعالى يا جنتي للمصحف المصحف امسك المصحف تعالى يا جنتي عايزك كنت رايح الترويح تعالى يا جنتي عايزك كنت لبسا قبك ونزلة رايحة صليت رواح وتهجد تعالى يا جنتي عايزين نمسك السواك في رمضان تعالى يا جنتي عايزين يا جماعة نتعامل مع الطاعة الجنة بتاعتنا على يا جنتي انا عايزك قوم اوعى تقعد اوعى تقعد انها الجنة كل ما تيجي تتعف في رمضان في خلال الزهير ثلاثين يوم سلام وترويح وتاجد قول ولكنها الجنة انها الجنة مش هقعد امدا كان لنا واحد صاحبنا كان عندنا امتحان في كلية الطب من اصعب امتحانات كلية الطب كلها كان امتحان مادة الباسولوجي وكان يومين وراء بعض وامتحان طاح مادة يعني الله سعى ربنا ان جماعة طلبة يا رب ليلة الامتحان الاولاني واحد صاحبنا ما منامش وقعد يذاكر يذاكر قتل نفسه دخل اللجنة طلع من اللجنة خلاص ما عنديش وقت في بكرة امتحان نام بقى راح لك جسمك ساعتين ما فيش وقت فيش وقت ابدا انها انه الباثولوجي انها النجاح انه التقدير فضل يذاكر عمل شوب بقهوه يعني ممكن يموت واحد فيها وقعد يذاكر يذاكر لغايه 19 بالليل ثاني وعنده امتحان لقى طول مش قادر راسه تقع يقوم ثاني مش قادر راسه تقع يقوم ثاني جه ساعتين بالليل راسه وقعت ما حدش اخته الصغيرة داخلة من الاوضة بتفتح باب الاوضة بعد دقيقتين بتفتح الباب اتفزع من الصوت بص لقى نفسه نام عارفين قال ايه يا جماعة عارفين صاحبنا قال ايه وقف يكلم نفسه ويشتم نفسه قوم قوم في راجل ينام ليلة امتحان الباثولوجي رجل ينام لنتامتحان أم لو, لو كنت راجل أم لو كنت راجل أم فضل يا أولي نفس الغيس مذاكر اللي ثاني يوم تنتامتحان سبحان الله أنا عايزك لما تيجي تتعب أم في راجل ينام وباب الجنة ثمانية مفتوحة أمي في مؤمن صادقة نام وباب النار كلها مغلقة وباب الجنة مفتوحة أم في مؤمن ينام وطريق طبر ربنا بتحوله أمي أولي نامش ثمان الجنة إير مع ثمان الجنة غالية تدفعوا لا لازم ندفعوا صفقة عمرنا نخسر كل حاجة ازاي تمن التوبة ايه تمن التوبة تمن التوبة ان احنا واحنا وقفين في الترويح الامام يقول اللهم علينا نتوب علينا لنتوب امين بس حمد لله دفعنا تمن التوبة يا سلام شوف قول الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين والانصار الذين اتبعوهم في ساعة العصر تب الله تب الله امت تبغزوا تبوك بعد 22 سنة من البعثك ربنا بعد 22 سنة جهاز وصبر وجوع وطرد وأذى وعطش وقتل وتياتم وترمل وتضحية وبذل ومجهنة وصيام وقيام وجهد ودعوة بعد 22 سنة ادفع فيها ثمن كل ما يملك كل واحد من الصعبة في حياته الوقت يا رب بتقول لك اتهم يعني يا رب كل اللي احنا خدمه قبل ده انك تم تعلينا يا رب الذين اتبعوه اللي بقاله 22 سنة صمدين وراها يا شباب اسمعتوا يا شباب يا شباب اسمعتوا مش رقل. انت اللي ربنا يسيبك مش انت اللي ربنا يسيبك يا ملتزمة مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي مقتهد في الدعوة اللي دفعت تمن التوبة لقد تاب الله بعد كل ذلك تمن المغفرة ايه تمن المغفرة اية اردتها بحردتنا ان الذين امنوا, آمنوا. وهاجوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اعوا ونصروا آخر ايات لهم مغفرة ورصة مجدد يا شباب يا امة محمد تمن الجنة مش رخيص تمن التوبة مش خيذ تمن النعفورة كل مش واحد لما هيقول يا يا هيقول الحمد لله فاطلع فرأه في سوأة جعير قال صلوا إن كنت لا ترجين ولو لأ نعمت ربي لكنت من الضريح الحمد لله در كنت أضيع كنت أضيعوني عشان تسوء كنت أضيعوني أهل الشهوات كنت يا أصحاب الفرايات المنحلة كنت أضيعوني كنت كنت تودون جهنم الحمد لله انما أنا في ناس بتقول ياريتني يا ليتني قدمت لحياتي مش عايزك تقولها مش عايز تيجي لحضرة تقول فيها ياريتني يا جماعة زي ما الجنة لا أتمن البعصية لا أتمن هتدفعه هتدفعه له عصد ربنا اوأى هتدفعه في القبر لما تلاقي بابتجنة تفتح وتقفل تاني هذا كان مقامك في الجنة لو كنت أطعب الله هتقول يا رتني بس معني ايه هتقول يا رتني لما تلاقي الناس وقفة على حوض النبي بتشرب وتأكل بب هتقول يا رتني لما تلاقي أهل الجنة وأهل النار بيتفرقهم دور ريح الجنة ودور ريح النار يا ريتني في الفردوس الاعلى يا يا ليتني كنت معهم يا ريتني كنت معاكم اللي بتشربوا من ايد النبي يا كنت معاكم يا اللي على مرابر النور يا كنت معاكم يا اللي بتنظروا لوجه الله يا ريتني كنت معاكم يا اللي طالعين الفردوس الاعلى يا ردني كنت معاكم يا صحابه رسول الله يا كنت معاكم يا اللي صليتوا وصمتتوا وقمتوا وتطبتوا واجتهدتوا يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ايه الثمن الثمن عمرك الثمن مش ركعتين الثمن مش قماش غطيت لا الثمن عمرك اتمن حياتك الثمن عقلك وفكرك وطموحك وهدفك في الحياة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هو ده التمن. ربنا بأبلش ما نقل من كده. أنت كلك على بعضك. التمن والتمن. إن ربنا يبقى بأغلب حاجة عندك في حياتك. التمن إن ما يبقاش في حياتك حاجة أغلى من ربنا. التمن إنك ما تسيبش ببطاقة فتحلك لك إلا وتخديه. ما تسيبش. الشيوخنا كانوا بيعلمونا كل ما تيجي تقعد توقد الرب خفيلي. خليها لازم على لسانك تركب المواصلات تدخل بيتك. قول الرب خفيلي. ممكن تيجي ساعة إجابة. الرب خفيلي اتغفلك. ما تضيعيش ببطاقة فتح يا شباب. تصيّت الليلة إنك أنت مش عايزيني أقول يا ريتني الكل دي مش عايزيني أقوله مش عايزين مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة مش عايزيني أقول يا ليتياني كنت معهم طب نعمل نخلينا معهم في الدنيا من الوقت الصعبة الصعبة الصالحة نخلينا معهم من الوقت في الدنيا عشان ما نقول يا ليتياني يوم الأيام الحاجة التانية نحن لله ونبيع عمرنا لله